ولو ألقى معاذيره لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هم إن علينا بيانه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 وقيل من راق وغن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فإِنَّا آمَنَهُ اتَّمَّ الطَّاءَ أَوْلَى لَكَ فَأُولَا ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنَ كان علاقة فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الم